لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فطة وأكواب كانت قواريرا قوارير من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 اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكره وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء